وبحا نعبد الله الوحيد سبحان من هو بحال العباد عليم Up one guy you Yeah قال مالكاء ان نفوسكم في عالم السلامة في <تصفيق> ذات الكما النفس تبكي على الدنيا النفس تبكي على الدنيا وقد علمت ان السلام تفي لئن بمن غاب خير وقاب من كانوا أين الملوك؟ أين الملوك؟ أين الملوك التي كانت مسلطة حتى سقط؟ أم وعلنا لذو الميراث ما بالدغر نزنيجا. كم من مزائن في الافات قد بنيت امسى خرابا وان یم على وجل لكل نفس وان كانت على وجل من المنية امان النفس تنشرغة والموت يقبضها والمرء يبسطها والدهر يطويها إن المكارم أخلاق مطهارة أدي والجود خالصها والفضل ساده والبر سامعها والشكر فات النفس تعلم أني لا أصادقها